أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 ولكن اختلفوا فمنكم من امن ومنكم من كفر ولو شاء الله ما فتتن ولكن الله يفعل ما يريد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 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ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 روحي ما الله إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فاين إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرْ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي قَاوِيَةٌ عَلَى عروشها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 أَوْ لُّمْ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ۗ إِنَّ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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِن أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَانَتْ صَلِيجَانَةٍ بِغُبَوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضعفين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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 اِذ تُبْدِي الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ مَّا هِيَ وَإِن تُخْفِها وَتُؤْتِيهِ الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 119. وينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانيتا فلهم أجرهم عند وَلَا ولا خوف عليهم ولا هم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 فَمَن زَهَا هُوَ مَوْعِدَةٌ مِن رَّبِّهِ فَاتَّخَذَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا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 إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونا بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 111. على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 112. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة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 ملنا ما لا طاقة لنا به واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم 119. الله لا إله إلا هو الحي الخيوم 110. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنسان من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز وانذو انتقام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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ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 والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبة قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواد مطهرة ورغوان من الله والله بصير بالعباد الذيينَ يَقولُونَ رَبَّّنَ إَِ آممَن فَوفِر نذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابًَا النَّ الصّوبِرينَ وَصَّادِقينَ وَالقانتينَ وَمُ فِ قينَ وَالمُسْتَوفِرينَ بالِالْأَصحو شَهِدَ اللهَّ أَن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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْفِسْقِ مِنكُمْ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 مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ م كانَوا يَفَْمون فَكَفَ إِذَا جََقْنم ليَوم الل وَيبَ فيِيهِ وَوفِيَة كلُلّ نَفْسِم كَسَبَت وَهُم لا يُظْلَون.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 بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولي النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق وترزق من تشاء بغير حساب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 ما عملت من سوء ان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحلل لكم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 وما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنفا والله بِمَا بما وضعت وليس الذكرك الأنفا سََّيتُهَا مَهُ يَمَوإِن أعذُه بِكَ وَذُررتها مِنَ ج يطون الريم فَتَقَبَّّ لَهَا رَبّهَا بِقَبولُولٍ خَسَنِي وَآَتَهَا نَبًَ حَسَنَعُ وَكَفَدهَا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 من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قُل كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا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 يَكْفُنُ مَا هُوَ يَمَا وَمَا إذ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يبشرك منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قَالَ رَبِّ أَنَّا لَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٌّ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أن قد جئتكم بآية من ربكم أني أحلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ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 وَمُصَدِّ قّمَا بَيْنَ يَدَّ مِنَ التَّوْراتِ وَلِأوحَِّ لَكُمْ بَعْضُ الذي حُلّمَا عَلَيكُمْ وَجتكُم بِآيَةِ مِ رَبِّكُم فَتَّكُ اللهه وَأَطعُون إِ اللهَّه الله رَبّ وَرَبّكُم فَعبُدونُون 117. هذا صراط مستقيم 118. فلما أعز عيسى منهم الكفر قالوا من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله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 وابنائكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهيل ثم نبتهيل فنجعل لعنه الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص للحق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 قُلَْا أَهل الكِتابابِ تَعَلَ إِلَ كَلمَةِ صَوَائِم بَيْنَناَا وَبَينَكُم أَلَّا نَعبُدَ إِللاا اللهه وَل نُ الشرِركَ بِ شَيئ وَلَا يَتَّخِل وَلَا يَتَّخِذَ بَعضُونَا بَعظ أَبَابَ مِدُونِ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 هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ, فلم تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنت على الذين آمنوا وجه النار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَايَوُكُمْ عِيَادَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَا أَرْسُلُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَرٍ يُؤَدِّهِ إليك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 وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُمْ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الكتاب.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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ قَالُوا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ 116. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 117. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون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 ذِئِفَ يَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ايمانِهِمْ وَشَهِدُوا انَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين